سَالْبَنِي إسْرَائِيلَ كَمْ آتَيْنَا مِنْ آيَةٍ بَيْنَهُمْ وَمَنْ يُبَدِّلْ نِعْمَةَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ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 أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنزرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه لَمْ يَخْتَلِفْ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَبَيْنَ هَٰذِهِ الْقُرَىٰ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا لَمَا اخْتَلَفُوا فيه مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ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 مستهم البأس للضر وجلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ لا إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِيبٌ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 Allah bhi Ali.